شبيت نار انسانا هيستبي حظلام في مهما ما بهلا نجمتين بسماي شبيت نار انسانا هيستبي في مهما ما بهلا نجمتين بسماي يا لا لا لا لا والليل الارخاس دولا والخلايقنيا ينتبهني هاجس الذكرا ويكثر عناي والليل الارخاس دولا والخلايقنيا ينتبهني هاجس الذكرا ويكثر عناي يا لا لا يا نجمة الليل مالي فيها وكحتدام والذكريات تعبتني واستحلت فضاي يا نجمة الليل مالي فيها وكحتدام والذكريات تعبتني واستحلت فضاي لا لا لا يا لا لا لا معاني مر اشرجت خيال الضمير اللي تحدى مدى ما بقالي بل معاني مر اشرجت خيال تنتدك الدروب ولا يهم اهزها على مستواي خلنتدك الدروب ولا يهم اهزها ميدانها ساحة على <ترجمة> مستواي مجبور مجبور بدلك يا ليل العنا لاحترام ما دام الاسرار بيدنك وقربك دواي مجبوره بدلك يا ليل العنا وقربك دواي